وهذا سائل يقول إذا أخرج العلماء أحدا من أهل السنة ووجد له أتباع يتعصبون له هل نلحقهم به وإذا كانوا من الأقارب هل نهجرهم أول شيء أن الحكم على الناس بالضلال وحكم عليهم بالفسق او الكهر او الخروج من مدبا للسنة هذا لا يحتاج إلى علماء يفهمون العقيدة أو المكفرات ويفهمون مذهب أهل السنة والجماعة أما ما يتراشق به الشباب اليوم والمبتدئين بطلب العلم فهذا جهل لا يجوز لا يجوز لهم الحكم على الناس بالنفسق او بالضلال او بالكفر او بالخروج من مذهب أهل السنة وهم لا يعرفون ولا درسوا العقيدة ينبغي التثبت في هذه الأمور وعدم التعجل فيها وانتوك للأهل العلم الراسخين في العلم نعم